رجل <سؤال> المنزل <سؤال> <سؤال> الثلاثين <سؤال> بالسنة <سؤال> العالمية كل السنة الخاتبة تتلمني عن ذلك <دار> التسجيل والحق الخاتبة أنك لا تجد كتاباً <يلاكي> في تسجيلة للك في تسجيلات <تكلم> الخرحة المتابعة لا تجد كتاباً سبحان الله يعني لا تجد مشيه دينه في تشنيئات القران الكريم ولذلك بالتمام يشتمل على كل المعاني <تصفيق> الذي تلو في يديه يعني هو كلام القران الكتاب الدائر ولهذا متعه يعني من من اعجاز وتأتيفات شرعية ولكن في متعة الواحد يستمتع لكلام ربنا الشبحانه وتعالى والي يضل مغروب الإعجاب يعني الواحد ما بيه زي مثلا مجرد مثلا يستمتع بجيب كتاب كليل وديلنا أعلاقه فيه فيه منذ باب التفتيح على النافس أسلوب الجميل في المخافة لما يدى تكليف أمره هناك أقرار وحرام ومتعة ده بقى واجه آخر منه بل ايه؟ نجاز فمن متع القرآن تشفيهاته التي تستوقف أي فهم, أي فهم اللغة العبية يعني فيه يعني صورة النور شو هي رجل بينات العلم لأنها صورة ايه؟ أحناهي؟ أحناهي. لا صورة تشفيهات, تشفيهات. تشفيهات ما أحكم ده معروفة ولكن عريضت بأنه عند الناس في تشفيهات هناك في سورة سنوات تشفيهات كثيرة هذه التشفيهات توجي لعالإنسان أنه يوقف عنها ويتفهمها لحيث ليس يوم الهيام وانطلع عن السورة وفيها تشفيهات كسورة البخرة أو هاي بسورة البخرة يستطيع بالحب لله عنها يتفهمها صحيح من صحيح, صحيح. ف... فالآية هذه أول, أول تشبيهات وهي حوش حاجة على أمور الاجتماعات مثل النريكة مشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها حد أو ولكن من الزجاجة من يوخة من الشجابة المباركة وزيتونة لا شخيات ولا ضرورية إذا كانت زيكتوها يضيروا ولونا بمساسوا من نور على نور يهدي النام من الوريين من يحسن فدهت شبيه يستوى في أي واحد لأن أصله أنه نحن نفطر قبلة جدان يعني كنا بنفس التفسير بالكسير تمام ونعرض من دلس كنامنا في المنزل من تفسير بالكسير خارطة كذا ونعرض لفضل لفضل الشباب السمائلين في التفسير صفهم ومع ان احنا في هذه السن مثلا الواحد ما كانش الكلام ده ولكن من حاجه وش الشيء ها يا استوقفك يا استوقفك في بيت الشام يقول اقتدام وعمل في سماحه حاكمه ها, ها؟ لا اعرف انه بس هم انش فاكران الان بصر هو اني حامسه بس الفقرة ليلي اقول اي حاجة مش هبصر يقول هني اقدام في سماحة حاكي منيش عارف ايه زكاء ياسي يا امني زكاء ياسي بقى امو اني احتميم عندنا نعيزه وانما يلي وقتهاي لربنا يذكر اه اجام عمر في في يا اقرب حاجه او يقرب شيء يفهمني احد يومي ضرب مشي ويضرب تشويه سواء كانت كبيره او صغيره يومي اضرب مشي في حضره خلي نفسي احاولت معاي فالتشويه فن من فنون العربيه الشجره يعني ما كونش في الكلام بنحل ازاي؟ تع عندنا الكلام ده في حاجه اسمها مشبك مشبك يا افكار التشغيل في سبوره البرنامج 2 مشبك بين رسته Applaus Burak heaven Kbek Jung دواجه من الشبه كده هما معه فلان فلان مثلا تظهر مثلا فلان عن طرف ما وشك عن طرف أقول عن دي من ايه تشكير سبيل المخاص مثاله في الآية نحن نحن نحن نحن طبعا نبقى رحمة المسألات جيدة <تصفيق> نور السماوات والعرض ها <تصفيق> نسميه <من> نسميه دي شميع <شبيل>؟ ايه <تصفيق> نسميه أولي التسويسي ما أجلش ولا كان ولا شب حزب أدات التشبيب الكلية وجعل الله أعطى أداته هو النور خلاص؟ إيه الله نور نحصل على الله ويجري فيها نشبيه؟ نحصل على الله نور يستمع معه في سرطة ما نور يستمع معه في سرطة ها؟ اللهم نور السماوات اللهم نور السماوات قبل تشميعي السلام والله نور السماوات الارض بعلمك اللهم نور السماوات والارض حيث اي بيقيوميتك اللهم نور السماوات الارض صح الله نور السماوات والأرض هذا التشبيه بنيه لأنه حدث أداء التشبيه أنه أشهر أداء التشبيه لها الكافة خلاص في نوع تاني بقى نوع تاني يسمون تشبيه تمثيله بصراحة أنا ما ما شكتش حقي في تشبيه تمثيلي في القرآن الكريم كلام يشفغ لها الناقد القديم هنا في الحديث بما وقع الثاني عليه ممكن يكون في موضوع ممكن يكون في موضوع بس ثاني وقعش في الثاني يش يقول لي في غله علاقه لا يوجد لا في موضوع ما تخليش لت... فيش, فيش التشميل التبسين؟ التشميل مش حل يطول ايه التشبه التزييف التزييف التزييف في الحال حاجه كيان في وضع بوضع ما تفصل حاجه في في زجاجه جاي تتفكك وكده تقول لي ليه دي مسان اوضح طيب مس الخطوات أقفى من الشباب اللي بيشتغل تخطير خلاص فاني بأقول يا أخي انت عامل زي العمارة عمارة قوية وآخي مرة يشتو الشباب ايه بعربين والتالي ايه كان موزن بيضها بفوق والتالي الشباب ايه بعربية تانية والتالي تشتو الشباب ايه دول دول واللي ايه والعماره هتنهار فوق التوابت العماره حقتها قويه لانها بتوضح حاجه توضح حاجه انت تجوم العيال هتوها والعماره تجوم العيال ما زي العمارة بتوقع هتوقع في يومي يا ايه؟ انت بابه ايه؟ في يومي توقع يعني تابني ايه؟ انت بتاخد مخضران بط الشرط سهير وستعى بطره هي في القلبة توقع العمارة جي بالطرف بعد اللغة و بعدين جيج علامة في الملزبة و عندين معرضات تشي في فيها و بيوم بالطرف عليه هي قوية صحيح و جمدة و صلبة و كل اللي حاجة ايه ايه؟ اه يبقى انت شبيهت حاجه ما تجيش انت بس تقعد تجيب تفاصيل الحاله الاولى وتحطها على تفاصيل الحاله الثانيه وتقول انت شبهت الجزء ده بالجزء ده والجزء ده والجزء ده نضرب بالشكل ما تجيش انت شبهت الحبوب المخدره والسجائر ووجود الجنس واو وشبهتها باللودة والعربية و... وده كيان وده كيان يا رب ما معنىش المنكلمة نعمة بلاغية يا أخي شرب ما الجيس يقول لي أصلاً صورت أو شبهت جسمي بالعمارة ما الجيس يقول لي أنت شبهت الزمن ما بين الطلب وقور العمارة بجسمي وصفوطه ما الجيس يقول لي إيه يا عملت إيه عملت إيه أنا Up enquanto te summer... Prekett etc. Men, quom annoslovliet Couldapesesesis skill ebenen? Nei. Men det gi mig en hseng survives så? Genom med en htav Copy. banks, �en med beer. Kamet g геро, ette vet ned? Du måtte bekle her litt. Vi går inn jeg måste ما بفهمش اللي بعد فططه وتقول لي والله انت عندي بالظبط انت عارف انت عارف الصعيدي اللي خد بيت ادم على شهوه اهو انت اللي زي بالظبط ايه بني ها ما تقولوش بقى اصلينتك ها ها اصلينتك عشان بتفهم بالظبط عملت زي الصعيدي اللي فتن بعده في ضربه ما ينفعش يبدا افقاد التشفيه جماله وحياته صح ولا مش صح هو Si menina, si og kj jacket b dyei flerig, og hva du er der? Hva er g h jest? Genn. Er jeg her. Og火 seg til dig. Og det skjplig forsøgt henne? Hamilton, super. Og så har han mythology, hvor her første fløyre dem? Hva er i Eten だunie, tror jeg i يعني لو مش أو أنت عليك فتعمل حاجة ممكن يصورك بالقطع ولكن يصورك بإيه بكلامك ممكن إن أنسى لا أنسى ما أنسى إن أنسى خبازا مرت به مرت في بردات وهم عندي لا أخباز الخباز اللي أنا نسميه تعني إيه كم لأنه تعني فطير يوم الفطيرة اللي يأخدش انت تعديده وانت يعني فايت يعني فايت عندي شكل فيوم يصورك تشبيب <تصفيق> جميل قوي يوم لك ما انسى انسى حبذا ما مررت به يصحو رقاقا توشك لنكه بالبصر ما بين رؤيتها في تكفيه كرة وبين رؤيتي قوراءك القمر الا بمقدار ما تدحى دائرة ما تدحى اذا في لجج البحر يلقى فيها دي ليه حرف, حرف, حرف, حرف. حرف. شوف هه شوف متخباين او الورد بتاع الصوره بتضربك كده والله انا فاكره لما اجيبها ايه مع الاكي الحته تعجن كده زي ما تمشي ايه تقوم ترمي حاضر وتقوم ترمي واحد ايه ها روايه روايه روايه تفتش شفت العين دي ها شفت العين دي دي عين ايه ها كده قصدي دي كنه دي حاجه غريبه قوي ها 20 الشعر دول لو تفتكر اه بتاع عيسى عيسى اللي قلت لك عيسى ده كان ايه فخير قوي يقدر على نفسه وليس بباق ولا ولو يستطيع لتقديره تنفس يصور احجب احجب وخبر عنها الاحجب بيعمل ايه كدس بقتل اه بقتل واحد بقتل صوروا ازاي قصر اخادعه وقال قزاله قصر اخادعه يعني قصر أخاذعه وطال قذاله عن أفاق فكأنه متربص أن يصعب وكأنه إيه؟ عشان يتضرب على أفاق قصر أخاذعه وطال قذاله فكأنه متربص أن يصعب وكأنما صفعت قفاه مرة ها؟ ها؟ ها؟ وكانه صقعت قفاهم مره يعني معناها تاخذوا وبته فتجمعوا معنى البيت الثاني يعني ايه برضه يعني وكانه ضرب ومستعيد الناس ضرب تعمل كده بالله عليك حد يوصف الوصف ايه قال بس بقول لك حلو ايه كلام كدبه ما تورت بقى كده اصل دي جميلين جميلين بيدي دي بتيجي جنب دي بنت عمتي دلوقتي ها خط التشبيه سكتين ولا محضر برضه وصف امه معمه النبيله الكاميرا دي دي اصداء لقياط صح ممكن بس عشان الشطورين يا واد فانا بقول دي يعني في كاميرا دي واحد يوسف بالكاميرا مع جمال اللي بره ودفتر الملاحظه واخد بحها فانا بقول التشبيه انت بتجي تمام اوعى قولي تفاصيل جنب تفاصيل لان انت لما تفاصيل جنب تفاصيل يبقى ضيعت جمال التشبيه من, من قلبي مثاله شباه شوف دي شوف هنا يعني مثله نوريه كان يشق وين المشكله دي اللي هو الجدار ده مش شرط لا مو ناقص فيها من صلاح انه صلحوه ايه da er slutt frakorsam om lød uma mulighet. Nu hører men som gjør Vei Lærland. Det er som gjør Estandsvara, Nachtlanger. For all at ned er det ut av snitt. Du hva om som لا شرقية ولا غربية أنا لا شرقية ولا غربية يعني لا شرقية يعني مش طول نعاط الشمس ولا غربية يعني طول نعاط الطل لدي ولا دي وإنما تقرد من الشمس بسطر ومن ظل هس بسطر يكاد زيتها يطيقوا ولو لم خلاص أنا هزيل بالتشغيل واخذ البوص الاشياء ده الزيت اللي موجود في لمبه الغاز ده في لمبه في زيت زهور مش مش جاز. مش اي زيت مش زيت طبيخ من نقاء الزيت اللي جاي من الشجره المباركه دي يكاد يضيء ولو لو لم تمسسنا دليل سموه مبالغه هو في زيت يضاء بدون شيء بدون لا طبعا لازل فينا وما دي نسمي ايه ها لا نسميش تشريك مبالغة مبالغة او بيسمه غلوة هناك غلوة مقبول اقبلو وهناك غلوة غير مقبول اه دكتور نعم يعني نقول غلوة وانضار كبر على هذا الشيء لا اقبلوه قادر لا ما اقس دي بخطة صبهنا هنا في حاجة تقفوا قدامنا لا احنا بني بني العرب في غلو مخبور وفي غلو غير مخبور مثاله الرأي اللي يبتعن نائب رئيش الوزارة الرعي دي لما قال ليش عارف ايه ده وحصل ايه يحصل على 12% دي غلو ولكن غير مخبور دي لغة الأذقة والحوالي ولكن في غلو مخبور انا اقبله لما تقولي انت عارفتهم هم ايه لو مشي خلاص عم يزيد هياخد في الاستف 70% اقول لك مقبول معلش اصل بشر يعني فضل جينا حلو احبه ولا اعداه بس الشعراوي لو طلع من قبر الوقت اهو الانتخابات 70 مثلا في الاستف يبقى كلام مقبول غلوبه مقبول ولكن انك انت تقول الكلام ده اقول لك مقبول فتقولي هذا نوع من الانواع البديه بيسموه في علوم البلاغه الغلوع ولكن هناك غلو مقبول وفي غلو غير مقبول ولجا يتربنا عبر عنه بكاد التي تفيد المقاربه يا اصغر يا كاد يعني يقرب زيته المضري ولو لم كان يصلها لا صح ولا مش صح دي مش ايه كان بيوصف خيفت المسلمين ده كان جزء من كلامه ثاني ايه واخفت اهل الشرك حتى انه لا تخافوا التي لم تخلق ده لا شعر يا ولا دهب ده حلو ده غير مقفور بيقول لي خليفه لعله هارون الرشيد او نعم الامين لانه من ايه من كان بيمدح الامين زمان امت هارون الرشيد فبقول كده اهل الشرك خافوك يا امير المؤمنين بس بدل يقول له كده بيقول له واخفض الشرك حتى انهم لا تخافوك المضف الذي لن تخلقي مين بقى الذي تحفظ المضف الذي لم تخلقي الله نقول له دي غلول معلش ولكن غلول غير خلي الاخوات معانا بس هذا غلول غير استنى يا مولانا صلوا هذا الا قلوب غير مقصور تاني نون تاني وتالي هناك قلوب مقصور هناك قلوب غير مقصور الايه دي بيقولوها ايه مقصور مقصور يعني زي توها من خلاوته من شوف يا شيخ شوف الحته دي ماشيه تنطق الحته دي من جمالها بتبين لورا من بيتماني وستفغة مكينة وجميلة شوف همين بتايتها شوف خبيبة ازاي معفوشة ده, ده ممكن تقول الوحي من وراء المراجل فانت بتوصف ده من باب الغلوب ولا في فيه غلوب مخبوض وفيه غلوب مخبوض غلو. ايه يجب زي سوحة نضغيبه ولو لو نور على نور يهدي الله لنوري ما يشاء فالما تقول يكاد زيتو يضغي ولكن مضغول إذا في الأول الله نور السماوات الأرض تشبيه ببليه يكاد زيتوها يضغي ولو لم تبسسنا غلو ما بين الله نور السماوات الأرض يكاد زيتوها يضغي ولو لم تبسس تشبيه إيه؟ تبسي ففي عدس ما تقول يأس الزجاجة يا شبقية إيه وتبقى عليه لا خذ التشبيه على جميته كده مش هو النووي في قلب المؤمن ما زي كذا وكذا, وكذا. في اصل احدا يقول وهقول لك عن الشرك اللي احنا بنعرفه ده ربنا والعقل بيقول والبلاغه بتقول ان النادر ما يشكك اشبه بحاجه عظيمه مشهد له ده ويشهده اللي التشفيه يعني لما اجي اشبه حاجه اقول ايه الجمال يعني فاحنا مثلا جميل الاول ايه الجمال ده جمال دي القمر لما تشبهه الصغير لما اجي اشبه النور واقول جمال ده نور دي نور الشمس يبقى اشبه الصغير لما هنا ايه اشبه ايه ها النور اللي ده بايه ما حدش معاه؟ ايه وصنع صاف انا وصنع؟ صاف انا وصنع ولذلك تخطر كان فيه زمان احمد شابه اللي هو قصيدة جميلة اولا هو احمد شابه اتكلم في جوت عادها اموان كتير فمتكلم عن الشمس وان الشمس ديه ايه من ايه طربنا وان الشمس قديمة اوي خدم الغدم بشا... من الزمن او بغدم هذا الوجود فبقول كده فبيخضروا الشمس فبيقول لك كده فيالك دورة أكلك بنيها وما ولدوا وتنتظروا الجنينة فبيصور الشمس على مين زي ايه؟ زي القطة مشهور من القطة بتقول عيالها فبقول لك فيالك فيالك يا مرتك أكلت بنيها وما ولدوا وتنتظروا الجنينة فالناس يوقوا تشوي قالوا ان تغلطت قالي كزاي قالوا له انت شابهت الحاجة العظيمة وهي الحاجة السودة بنقطة في حاجة يصور الشمس بنقطة يا جد الشعرة فقالوا قصة ليه قصة مشهورة ليه ايه قصة المشهورة ابو تمام الشاعب من كبار شعبات دولة العربية من كبار شعبات الدول العربية أبو تمام فأبو تمام يمتح خليفة المسلمين فنقولوا خدا إقدام عمر يعني أنت حاكمت عمر إقدام عمر في سماحة حاتين في حل في ذكاء ياسي يعني أنت جمعت كل الصفات ضي إقدام عمر وسمعت حاتم الطائف وحل أخنف الأخنف الضقائف وزكاء ياسي بن معاوية القاتل صدق فانت جماعة تقول لهذه الصفات الطيبة اقدامه عامل في سماحة حاكمة في حين احنا في ذكالي. مين اللي قاعد؟ ها؟ اللي قاعد عندي الخليثة اتكني الفيلسوف فكني الفيلسوف حد يكشف مين؟ ابو تمام أنا انتم عمد مش حاجة الخليثة أعظم من ذلك يوم أبو تمام أسكى منه إن كان هو فيلسوف فأبو تمام أسكى منه أمواخد منه قيل ما أمرضت عليه قال له إيه لا تنجلوا له مثلا شرودا من الندى والباسي فالله قد اضطربت أقل من نوري مثلا من المشكات والنراسة شكت إذا جاءت hva ser du med oss? Det er å være med i styrke. Ja, jeg er med i styrke. Og styrke. Og hva vil du? Det er kraftig. Det er å gjøre på sammeheten. Det er i styrke, i styrke. Det er i styrke, og det er i styrke. Det er أبو تمام قاله أنت تجمع كل الصفات يا أمير المرمين أمي كندة أمي لحفه قاله أنت عملت حاجة خليفة المسلمين أحسن من هذا الجميع فأمي أبو تمام أمي له لا تنكره ضربي لهم مثلاً شروطاً من الندى والباشر فالله قد ضرب الأقل لنريده مثلاً من النشيات والنباشر لأن النور بتاع النشياء ليه قوي فربنا جعله مثل في قلب المؤمن بالنسبه لقلب المؤمن ما ضربش الشمس مثلا وفي وضحه واضح؟ الله يبارك الناس اللي بتقول الشعر دي لما مثلا خلفاء المسلمين وفي وجودهم او في حضرتهم النبي صلى الله عليه وسلم والذم المدائح قال اذا رايتم المدائح فاحسوا فروجوا التراب خد بالك خد بالك وده تكون حدسع عهد بالاسلام عني انا طيب من الشعر له افعال واقوال صعبه شديده جدا اكثر ونحن لا نحتاج لا نحتاج بين بنون فوقك على الدين لا نحن نحتاج للغه بتاعتكم بس اه نفهم الشعر عشان بلاغه الحديث بس أما تصرفاته فان فلتصرفات سيديّة جيدة ولكن احنا نحن نحن نفترض لكلام كيف يمكن في اسمال ليس رح ليه ربنا مغادرش مثلًا لنور الشمس ما أعصم حاجة نور الشمس فما جعلش الشمس إيه مثل نور وجه عمال لوبا قالك هذا الكلام من باب هه من باب القيسية وتحضير المعنى, وتحضير المعنى. واذا حيث يوم المعمع كان صغير ومثل نور ربنا عند رجال في قلبه هذا وفي نفس الوقت نور ربنا عند رجال في قلبه ونيشع في كل جالبات مين ها في كل جالبات هذا القلب استمع ها فهذا هو اللي انا حبيته ان انا احضره بشع وبعدين جلعوا ليه نور على, نور على نور على نور نور على نور يقصد بذلك ان النوره نور او مثل نور الله عند انتقال نور بضع نور ايه مضاعف. نور بضع نور بضع وزي قال لك ايه بعد ما على نور يهدي الله الذي يريد ما يشواء بالامثله الناس حاجه حاجه لو سمحت يا عمرو في سماحه حاتم في احد في حي احمد في حي احمد رد رد رد. لا واضح لكن كره ضرب له مثلا شرودا من الندى والباسي الباسع الخو لا تنكر ضرب له مثلا من الندى وانباس فالله قد ضرب الاقل بنور مثلا من الشاتك والنبرش ابو نعم لا أسلم بس هو كمعيان المتصم ممكن أدسلم نور على نور يد ممكن نور اللي مات في قلب المؤمن ونور العلمي هو تسقط لا ما هو, هو التقدير الكلام مثل نور إليه عز في قلب المؤمن فالكوة الصغيرة فهو نور هذا النور نور مضاعف لصفاء اللومة وصفاء الزيت فالنور مضاعف بابا يعني يا خيتي ما على نور يهدي الله الذين يريد ماشي حتى انت لما تشوف واحد نور على نور نور نور يعني ايه يعني نور على انا اقصد ان هو ان اساس هو ذكر يهدي الله النور لمن يشاء ما هو نور واحد لكل الناس علماء يعني لا اقصد المؤمن المؤمن في قلبه نور الايمان واقصد الكلام اللي بعد كده يعني نور العلم على النور فقط يبقى نور علمه هو في ناس يعني حاولوا يقولوا حاجه زي كده بس هو الكلام الجميل يا محمود ان نور ونور يضعف نور الايمان وان اكمل بعينه يعني كلامه خالص والتحصيل بتاعه واحد يعني كلامك محصلكم مع الكلام نحن نواحي من الله هذا دكتور يعاني أنا لا. سمعت في السعودية طبعا بداية الآية الله نور السنوات فبدا فبدأت الآية بلفز الجلالة اللي هي الله فهو مستعد بالبركة اللي هي بتوقد من شجرات المباركة اللي هي شجرات الزيكون من كلمة لفظ الجلالة بتاع الله الدليل ان احنا بنسمي في الأكل بنقول بسم الله الرحمن فالبركة الله اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم بتضع البركة في الطعام والشغرة المباركة دي مكانها هو في بلت المدس وفي الشام سبحان الله زي أسرى بعده من المسجد الحرام إلى المسجد الأكثر الذي براتنا حول وما الذي براتنا هو الشام هو الشام بلادي الشام فهو بيستدل على الكلام ده ما تقول في هذا الكلام مثلا الحمد لله ما احتلالك ما احتلالك ولكن انا حبيت افسر بعض الاسئلة التي تطرح ربسها على القارب. يعني نفسه قد يفتح نفسه. وهذا الغوار القديم اللي ازاجاته لك هكذا. كان من نوع الذي يضيقه زرعاً بالنقض. فواحد يقول له قصة ده. يقول له ناس يتنكر عليك الكلام ليه تبقيده قال له وعدين، قال له وعدين رده قال كذا وكذا وكذا، وقال له قصة أبو فطبعاً هذا الدليل على أنه إيه غاصب فين؟ غاصب فين؟ في, في, في, في تفسير القرآن التنين وآتت بهذا المعنى معي وهذا السؤال يطرح نفسه دايماً ليه ربنا ما وصفش نوره بالشمس؟ نوره بالشمس؟ ليه نور ما وصفش نوره بالشمس؟ لأن هذا ما يليقه بفرق العبد إنه من أقل مهما كان كبير إنه وإنهما ما يتناني صغير صغير فهذا ما يذلكم لفن بالعبد والشبت لا يذلكم لفن بالعبد نعم يا عبد ولي ما كنتش المقصود بذلك مش التشفيه ده؟ لا التشفيه مقرد يا فن لشي احنا اتفاق في إن التشفيه ده بيأرر المسافات أنه مش هكي حاجة بحاجة لي يا فن هم هم عجب بس أرر أنا نقطع الزلال ما فيش بيتها تشبيه تنسيلي يا زلالي ما فيش كتاب ما فيش كتاب يشفي غريبة في تشبيهات القرآن الملهاد على اللوع فيه فيه كتب مثلا نجاور التشبيه على البنت تبقى لأبقى جيت وروح تنسلت من عدنكت وروح تنسلت قلت بس دا يجيله خلاصه ليه وليه كل حاج يجيله تشبيه القرآن جاءوا تتكسوا الجمهورين في تشفيهات القرآن للنقصة كتاب الدين كنت بس ده ده يجب بقى إيه الخلاصة تم بالخلاصة بطل ده نحن جاء بس لتمسيل التشفيه أما جماليات التشفيه هنأتي التشفيه حاجتين لصدرع لأن ده فأنا متعة لأنه بتكسب لأنه لا لا لا لأنه لا لأنه لا لا لا ولون نور على نور يهدي الله لنذيه من يشاء ويضرب الله كمثالة للناس وطلب كل شيء عليهم نور على نور بصراحة هل تعلم مثلا لقيت مثلا نضايج بتاع إعراب القرآن السودالويش قدي كلمة جميلة نور على نور وفي ناس كتير خديدة مثاله قال المتنبي أرخن على أرق ومثي أرق من اللي عليك مطلع أرق على أرق أرق إيه يا عم <تصفيق> الله وبعدين يقول لك أوصلي في سرق من القرآن الكريم أرق إيه يا عم إيه إيه إجابة أرق زد النور على أرق لحتى كلمة من فرش تبدأ بقى مطلع لأقول لك لما فيه تبدأ مطلع يتقي الكلام الجميع لما فيه أرق اه لما تقول اراقه مع اراقه تقول المتنبي سلام القرانه دي حاجه ويبقى مش اين الصرع من السرير اخباء على أرق ومسى وارق ارق ايه نور على نور ما لا شيء يشابهها في جمالها من باب التسجيل على التف... على التف... على التسويق التف... يعني هو شبك وبعد ما خلص التسويقه ما يلحقها نور معنا الجمال ما بعض من الجمال ويهدي الله لنوريه ما يشاء ويغضب الله كمثال للناس ويغضب كل شيء خلاص كده تعالى المساعدة تشفيه التشفيه لسا دي أخبر رحمة نعم نعم نعم نعم نعم للتشويش تشديدي من التشوهات الكبيرة شكرا قسم هنا مجرد اللازم المطلوب بسم الله الرحمن الرحيم من عمر اكثر من 60 عام ومرت به وفي عنها زوجتها وهي ما زالت في العده مع بناتها في عاده المحر ويدخل حدود نفس المشي وهي في العده هل يجوز رجعه للزج نقول يا فنه لا يجوز خروج الله في العده حتى للحج أو للعمرة لدرس الزرق في مسجد المنسيين للعمرة للحج حتى حج ديد إسلام يوجد المرأة أن تغفرك في العدة وإن كانت حج لا يوجد لا أن تغفرك تبين حضرتك إلا للضرورة القصوى ومن الضرورة القصوى إنها تجيب أجلال شرّة لو ما بيش من الطرورة القصوى أنها تطلع تعمل المعاشي بتاع جزها من الطرورة القصوى أنها تستدعى لإمضة او هناك او ما شابه ذلك من حكمها أو ما شابه ذلك عشان يجيب إعلام مراسع عشان تشعر في البنك عشان تجيب حاجة <تصفيق> <أو> من المرزة عشان أهم المرزة تودك <تصفيق> من يوم يشهر لك العدة مفاش عيد العدة ليجوز للمرأة أن تخرجها في وقت العدة إكراما للرجل ده دين وبين السبحانه لمجلس المنسيه لمجلس المنسيه ولا مجلس المنسيه بالنسبه لدرس القص والله يا اخواننا في عن درس القص ان شاء الله احنا هقوله دوري ثاني ان شاء الله درس القص وبرضه عايز درس الكتاب وعايز دور درس المدر يعني كام درس ان شاء الله نقولهم عشان نخلص ابواب الصفح الموجوده في الصوره من هذه الصوره الكبيره اللي وهي المتحان على الله لأن يعني لن تلقى مش لهذا الجمال والكماد ففرصة إن شاء الله لنحن نعيده ونكرره ونجي فيه ونعيده فما بالنسبة للأخوات ما فيه لأي شيء إن شاء الله فرق بين الصنع والخلق فرق بين الصنع والبار والخلق الضو الصنع والخلق والله هو, هو كلمه خلق الله اصلا خلق الله بلا يعني البلاء البلاء بيكون بين مثال مثال وصنع كذلك بلا مثال مثال المتردفين يا دكتور نعم لا مش مترادفين الصنع صنع الله يكون عام اما الخط يبقى خاص نعم اه ومن اللي والذين كفروا اعمالهم كصراب في ربيع يحيطهم همم الماء حتى اذا جالو لم يفدوا شيئا ووجه الله عندهم فوفهم والله سميع البصر او ياخذ ماتهم في بحث الوجيه om alas. Er det bare med å ha hьте. Nå du har Bibel, Ja. Komicks ut igår dagene å norsen. For nått der. Stre! Jeg65 fly. Vi skal ha infans. Denne gangene. Det er nåette. Tug av kanisme. Ha elevenor kaffare? Fri replied كظلمات في البحر المجيب بحر عمير ممتلق بما يخشى موضع من توقيت من توقي فوق موت فوق هذا المرض من فوق موت ربنا بيقصر هذا المنظر وزلومات وزلومات مبعطوها فوق مبعط بالنسبة لأعمال الكاملة أعمال الكافر كيبه إيه؟ أمور عجيبة. يعني خسيفي إيمان ودفن ودفن ودفن وطلال بكل أحد رحباً عد. أعمال الكافر كيبه كيبه بعدين ربين ما تزور بأطاءها فوق أضاء أغنية جورة سبحانه إذا ما خياله لما يتمنى للابتماء وإيمان لم يجعل لكم أموراً ثماناً يزي خارجي تشبيها بتشبيه مثل المريد كالشمع الاولاني ها ها جيد نور على نور يهدي الله المريد ما يشعل له له مجموع ما طول ما حتى وان كان النور يجعل له نور حتى سبب النور الدنيا ف هو كيف لا يكمل الذين تخرج هو بتاع النور بتاع النور خش دي كان مشكال لا ظلمات وظلمات بعضها بعض صحيح هو الحكيم زعلان الاول مش المفروض يسال عن نيته اول لا لا مش اس هو يعني, يعني في الانام متفوق يغاشي اكتشاف في التاريخ المعاصر اللي في ال20 اه اكتشاف في التاريخ البشري المعاصر هو ال20 هو اللي اكتشف الايه ها فيرينج فيرينج عام فيرينج فيرينج ده ما سنوريته مش كان ولن سنات <تصفيق> يqui... <تصفيق> نحن لا نخلى من عين ولا اكتشاف سنجد اليوم على طريقه هذا الرجل على عمله الجلوس على عمل في <تصفيق> <بيوش على> <تصفيق> <والزين. تصفيق> <أو> هو خلاص فالجمال اللي الواحد يعني هو المقارنه بين قول سبحانه تعالى نور <تس> اذا اخرج يده لم يجد لم يجد يا رب لم يجد يا رب لان ظلم فوق ظلم صح وهناك ايه شوف يا كاد ويا كد يا كاد زيتها يضيء ولو لم تنطفئ وهنا يا كد ايه اذا شوف حالات التشغيل شوف جبال التشغيل الجبال من الناحيه العلميه بقى ان يقول من الناحيه العلميه في بحر فوق امواج وتحته امواج كان الدكتور سافلون من ده بيقول فعلا كده البحار والمحيطات يبقى في فوق ايه مو تحت مو المنظر بين جبل ان المنظر طالع بره مش هو انك تشوف المنظر انك انت تتصور وانت قاعد هنا في المجمع من فوق تتخور ضخ فوق مخفوق اه شحات حاجه تخوف اه روعه تمام بس بقى نروح البحر خد بقى مش انا قلت على قصه احمد شوقي لما ايه لما الراجل بتاعه بطانيه وجاب له صوص وكش ده مؤخر كتشنار ده ممكن لا هو اللي هو اللي السودان هم دي ايه هو اللي السودان جه كان محمد علي محمد علي يقول له امشي السودان اروح نفسي السودان يوم يعمل ايه يوم مات الجزء اللي تحت مش لهم فصلوا عن الشمال وجاب التنصيف كله تحت واللي جاي من دول ايه بس وجوز التاني مسلم يعني يورجي محمد لان هو اصلا مسلم الشخص اسمه مش جورج سموه جورج لان اسمه محمد حضرتك وهو بعدين أو من زمان من ايام كتشندر مجرم ده فرحل ثانيه وعملوا وزير البحريه وركبوا السفينه امينه و يتولى على وزير البحريه في شويه البحر انظروا الفلك امينها اكسف هكذا, دو... هكذا الدنيا اذا الموت البيت الشاب لكل الواحد كل ما يفتكر عرف حديث العبارة الواحد يرى البيت الشاب يفتكر ايه؟ أعظم السلام أعظم الفينكة أعظم الفينكة يعني منظم شو السفينة أمنها عصر؟ أكذا الدنيا إذا الموت أنت كنت أولتي بيتنا بطل آه وهو بيوصل في السفينة فكانت بيوصل في السفينة يتلحي موالي في السفينة بيخرى وكفت قد ضربتها وهي زبن في الدجا موديه موديه ويوصفوا بقى وهي واقع ولاه في الاخر خرج, خرج, خرج وقال ده يعني أبين. وخرج ايه وخرج بوئن طويلا طويلا فان حينها فهي خطا لذلك كان يعني ودف قدما يعني القلب السكينه انطلقت كانت بتتفرج عليها وخرج <تصفح> <تصفح> كده امم الجزء أمام التحسد رأى مواع ونزل جنبا أم إيه جنبها من طريق فوق ارتفع ونزل جنبا ونأت من أخر أم إيه أم إيه أم إيه أم إيه أم إتواع في ثالث إنه كانوا أم إيه فوق يوصل التصمع عجيب وجفت قلبا وخارج وجعل جغل والصدر وخارج جنبا ونأت من أخر ها؟ ها؟ وعليه من طعن فانبكس كانت تجد فاستصرخت وأوساء وأوساء وأوساء فاستصرخت فأتا حينها أي هلاكوها تفايا خلق خلق دي ما يش كاميره من التكاميره وإن؟ من صوته صورة دي ما هيني؟ لما الدكتورة ها نعملوش تجربة شو عريقا لا ما فيش لما دمي ما فيش فاير يا الله دمت بردو الآيات دي مش ضمن الآيات العكيزية؟ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ يعني الضيباء اللي أتكلم عنها تنور المجار أنه يقول لك النور اللي فوق إيه بتاعته مبتحت والبشرية ما تعرفش الكلام ده قالها في العصر الحاضر أنه ممكن إيه بفيه مبتفوق مبتحت بقولك إنه جدتك تتصور المنظر ده منظر غريب وهان يسمى باسم التشريه التمثيلي غلومات بعضها طرق بعض سيديس عنده كف والفاق الكاذب وهو اللي عمل النور بتاع البشرية نور مش هيصاحب النور بتاع المشاريه نقول عليه مثلا نور يك مشكال ولا نور ظلمات بعضها او ظلمات بعضه والذين كفروا اعمالهم كسراب هه قلنا السراب اللي هي ظاهره بصريه اللي انت بتشوفها في صح على بعيد تبص كده على مدى الشوف لايه مايه يوم الواحد لانه ظمان محتاج ميه ويجري عشان يجيب الايه المايه ملقيش حاجه برول بيقيع يعني مكان منبسط يحسبه النظام ان ماء لانه محتاج الميه حتى اذا جاءه اذا وصل عند السراب ما واجهتش مايه لا يجد شيء ووجد الله عنده مثل فتوكته ووجد الله عنده اي عقاب ووجد الله عنده فوه وحساب والله سريع او كذوب او في تشفي تعالوا بقى لك الصوره من اقوى ما يكون وما تشفعش منهم ابدا ومن اقبل التعقيبات وقال الاول على نور والثاني رجومات بعضها في بحث دي بحث عميق من الاموال يقشاب يعني يدخل نور من توقيه السحاب ظلماتهم أي ظلمة السحاب ظلمة الموج الأول وظلمة الموج الثاني ظلماتهم ضعبوها فوق ضعب إذا رأسوا يا لم يكن يرى هنالك يجادوا زيادوا هنوير ولو جاء بخمساتهم هنا برضو من بيك ولكن الغلوه دي مخفور ولا مش مخفور؟ مخفور مش ده يا دكتور تكادر موك هي تصل إلى السحاب؟ لا، السحاب غلي و دليل عليه ان هو صورات معينه قوي صح امال بنجعل لله نورا ها هذا برضو ايه اللي سكنتها نقول كلمه ده العمل في شركه التامين شركات التامين يا فندم كل علمائي مشهدين في مساله الاضرار هانيك ياخذون بان لوحه التامين حرام كله هو بين المست الى رجل واحد بس اسمه الشيخ زقف الشيخ زقف الشيخ زقف بيردي سوري عالم كبير مجمع البحوث الاسلاميه في الحرام مجمع البحوث مجمع الحرام التأمين. التأمين. دي بالنسبه لايه؟ ما في مصر وناسيش من يابن كبير فقولوا يعني دي في التكنولوجيا منين؟ ده انت عندك فيزوكو انت شفت قال له بحث التحليل فالتجميع على غرض ويشتمل على انماط ويشتمل على ظلم ويشتمل على نصر في بديل إستانة وطور مفيش بديل واجهة مفيش بديل واجهة يعمل الحرب نار نقص في اسرادية وهذا الشعودية ده بالعكش كل أبنوكها ربوية للأسر والله يا دكتور أنا كنت بعد إذن ساعتك مع واحد موظف بقول لي كل الأسامة مسميات يعني بنك فصل الإسلامة زي بنت لا بأتناقش لا لا لا لا, لا. <تصفيق> <تصفيق> امرأة من تزوجك من شاب ولم توقف معي سوفيان إلا شهرا ثم أصيب بحادث نتج عن هذا الحادث الصور في رأسك أثر عليه لفترة وكذلك ولكنك الطباء المعالجين هاهم ولكنك الطباء المعالجين هاهم أفادوا بأن الحادث سأثر عليه بالنسبة لحالة وأنه سيجيب للإعجاب السؤال وما هي إلى الفترة والجيدة والعروض طبيعي ولكنها تفلت عنه وتبضل الطلاق، فما هو عقوة الشرق، إذا استحال رجوع إلى بأيدي زوجيا لتباك الماضي بالنسبة لسوق المتدونة، حدث الطلاق لها كل شيء ماذا بدأ البن؟ لها كل شيء، والمعصول لها كل شيء، يعني ليه؟ من أي ما كله، تكون المتها الكاملة، ونازل بكل قفل دي بالأفت الكريمة صاحبة السؤال والله أفت والله أهدى رجل وقد أصيبه وهذا بفضل الله ولو مفضل وإنتي لو صبرت عليك ذلك من أخير ما أنت ترتيش تسلول وحبيت تبطى الله ولكن يكون ذكرت الله ولا يتنسوا بفضل ريناكم يعني دي صاحب مرض فلا تكوني عليهم مصيبة تانية المصيبة يقوله تاني مصيبة المرض والمصيبة التانية مصيبة ايه مصيبة ف لا دي ما فيش طلع هي لا ولا التقلب للطرب لكن وارد هذا السبب او تحوفها او او اي سبب وعايزه ولكن انت برضه لازم في قلبك رحمه يعني انت مش معيش عليهم سقطين بقى هو راجل مريض وهذا قضاء ربنا ممكن اي واحد يكلمه وانت ممكن تطلب انت بقى الامر الثاني انت هتكلميه ويمشي بدل ما تتهجمي هتشيليه وتمشي حقك ولكن برضه ما تفتحوش بقى نفس تقول له قال لي مفيش حاجه هحكي هحكي وههدم ولكن يبقى في رحمه يعني لو اتنزلت عن حاجه الله لو أحرمتين بجذب سماء خيرا ولا ننسوا ماذا؟ أقول القولي هذا السؤال لنعرف السؤال تاني أين أفضل؟ لا تاني؟ لا لا تاني؟ القولي هذا اللي هو دي أتكلم عني؟ السؤال تاني بس تتكلم آآ صد ما ممكن دي خاطر ويسأل الناس دي ثم أخذت طرعا تتكلم عن الأكاية أحيان خطاب او رسم بس كده لا طبعا بقى بس بالنسبه للمراه المره المطلقه اي لا تجوز ان لا تصريحا ولا تمنيها لانها ما زالت في عصمه زوجها والدليل على ذلك في العدة يعني طلعت ايه اه ان لو في حاجه لو هو مات بتقول ايه لو هو لو هي مات بتقول ايه اللي بنسموه ايه طلاق رجعي طلاق ايه رجعي الطلاق طلاق في العتا لا تجوز لا تجوز لا تصريحا لا تصريحا انت يجوز التلميح اذا نام الطلاق باتا يعني طلق ثلاث تطليقات انا من تطالق وبعدين اعلنته طالق وبعدين حب واحد يتفاداه يومي والله على عروسه زوجتي مادتي اني لو طلقتها ده شيء والله لما على واحده دي بيسموها ايه التزنيق الصراحه اما طلقت الصراحه بالنسبه لهذه الطلقه باطله وانا الطلاق ده ال ال الصريح ده وعيه وعيه الصريح طب ايه لو موافق وهو موافق هو طلب باين نعم لو طلب باين وصرح عن تم تم تطلب طلب باين باين اه هو طلب هو طلب وما دامش بعيدك وما دامش بعيد دي شماج ما ينفعش هو طب انا باين خلاص خلصنا لا لا دي دي مساد فرش جوزه وممكن لما نلاقي واحد عايز يجي ويجيبها ما تروحش معاه اا وثيقه وثيقه طلب وثيقه طلب راجعيه ده نظر رميز... لا حتى لو كانت على خبر